وجنات تجري من تحتها الأمهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه, رأيتموه وأبدا محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل قلبتم على أعقابكم؟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 وَمَن يُرِدَّ تَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدَّ تَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجِزَ الشَّاكِرِينَ وَكَأَيْمٍ مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ ما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما ضعفوا ومستكأنوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا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 ان انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم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 الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم أكبرهم ببالغين، فاستعذ بالله، إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس.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 قليلاً ما تتذكرون إن الساعة لا آثية لا ريب فيها إن الساعة لا آثية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 لا تُؤفَكُونَ كَذَلِكَ يُؤفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يجحدون